اللي يزني أو يفعل فاحشة اللواط أو السحار أو العادة السرية أو يزني ببصره أو تزني ببصرها أو لسانها أو رجلها أو يدها وذلك عن طريق التليفون أو الإنترنت أو الشاتينغ ينظر بعينه يزني بعينه إلى أفلام جنسية أو غيره هل لهم عذاب دنيوي؟ وما هو هذا العذاب الدنيوي؟ انظروا لهذه الآيات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 الذي يعذب الله به من تعد على محارمه واعتدى على محارمه سواء بزنة أو لواطنة أو صحاق أو تعد على نفسه بعادة سرية أو مكالمات تليفونية بعد صلاة الظهر دق التليفون سلام عليكم السلام. وإذا بشاب يبكي شاب يبكي يا أخي أنتظر خلّ اسمعه قال يا دكتور أنا والله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 خذت عيالي وزوجتي قالولي فيهم الآيت فيهم الآيت يا دكتور شو سوي يا دكتور شو سوي صحيح ربي يمهل ولا يهمل صحيح صحيح, صحيح. صحيح. وأملي لهم إنك إديمتي روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال ولا ظهرت فاحشة في قوم إلا صلّط عليهم الموت. إلا صلّط عليهم الموت. والايد طريق الى قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح الإسلامية